جَرَامِنَ الْ المُؤْمنِينَ افُ سَمّ وَعَمْولَهُ بِأَنَّ لَول جََّ يقاتِلونَ فِي سَبللهِ فَيَقَتُلُونَ وَيُقَتَلُون وَعدَنا لَْهِ حَقَّ فيِي التَّوورَاتِ وَالْإِن جلِ وَقُ مَن أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُوا بِمَا يَعْدُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اتَّخَذُوا الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّ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 وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِآبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ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 لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ نَهُ بِهِم رَأَوْا فُرَحِيم وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إليه ثم وتاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين